بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أ ب ي لهب وتب ما أ غ ن ى عنه مال وما كسب سيصلى نارا ذات لهب و ا م ر أ ت ه حماله الحطب في جيدها حبل من مسد